نعم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى السؤال الخامس والخمسون على كم على كم نوع دلاله الاسماء الحسنى الجواب هي على ثلاثه انواع دلالتها على الذات المطابقه وعندك رقم الاسئله أيه. هنا أنتم النسخة الأخرى وفي تقيم طبعا جريدة ها فيها إذن لا فيقولها لأن هذا من كلام المصنف، هذا من زياداتك نعم سؤال على كم نوع دلالة الأسماء الفسنى الجواب هي على ثلاثة أنواع دلالتها على الذات مطابقة ودلالتها على الصفات المشتقة منها تضمنا ودلالتها على الصفات التي مشتقة مشتقت منها التزاما ذكر المصنف رحمه الله تعالى سؤالا يتعلق بالأسماء الحسنى هو تابع لكلامه في الإيمان بالله فإن الإيمان بالله مبني على أنواع التوحيد الثلاثة كما تقدم ومن جملتها توحيد الأسماء والصفات فسأل عن نوع دلالة الأسماء الحسنى فذكر أنها تقع على ثلاثة أنواع وضمنا ذلك الفاظا موضوعه للدلاله اللفظيه عند علماء العقليات فان الدلاله اللفظيه الوضعيه تنقسم الى ثلاثه اقسام اولها دلاله المطابقه وهي دلاله اللفظ على المعنى الموضوع له دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له والثاني دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على معنى يتضمنه غير ما وضع له والثالث دلالة الابتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عما وضع له وقد أشار إلى ذلك الأخضري رحمه الله تعالى ببيتين لجمعهما فقال في السلم المنورق دلالة اللفظ على موافقة اكتب يا أخي ها؟ على ورقة يا أخي خارجية دلالة اللفظ على موافقة يدعونها دلالة المطابقة دلالة اللفظ على موافقة يدعونها دلالة المطابقة وجزئه تضمنا وما لزم هذا البيت الثاني وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام إن بعقل ألتزم فهو التزام إن بعقل ألتزم فقوله دلالة اللفظ على, مطابقة على موافق يدعونها دلالة المطابقة أي إذا دل على المعنى الذي وضعا له وقوله وجزئه تضمنا أي دلالة اللفظ على معنى تضمنه فهو جزء من أجزائه غير الموضوع له تسمى دلاله التضمن وأما دلالته على أمر خارج عنه فتسمى بدلالة الالتزام إن دل العقل على التزامها فمثلا دلالة كلمة البيت على الموضع المجعول للسكنة هذه تسمى دلالة مطابقة ودلالته على وجود الجدران هذه تسمى دلالة تضمن لأن العازلة جارية أن البيت له جدران ودلالته على ظله تسمى دلالته التزام فان ظل البيت خارج عنه وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان دلاله الاسماء تقع على هذه الانواع فهي تقع داله على الذات على وجه المطابقه فاسماء الله عز وجل داله على ذاته وتقع داله على الصفات تضمنا لان اسماء الله سبحانه وتعالى مضمنه اسماءه كما قال ابن عدود في نظمه اسماءه الحسنى على الصفات دلت فذلت اوجه النفاه فاسماء الله سبحانه وتعالى تدل على صفات وهذه الدلاله على وجه التضمن واما دلالتها على الصفات التي ما اشتقت منها اي على صفات اخرى فهي دلاله التزام فمثلا اسم العليم يدل على ذات الله مطابقه ويدل على صفه العلم تضمنا ويدل على صفه الحياه والقدره التزاما لان العليم لا بد ان يكون حيا ذا قدره اذا تقرر هذا فان ما نحى اليه المصنف رحمه الله تعالى من قسمه دلاله الاسماء على الدلالات على هذا النحو خلاف التحقيق والصحيح ما ذهب اليه ابن القيم في بدائع الفوائد وتبعه جماعه من المحققين كابن عثيمين في كتابه في الاسماء والصفات وهي ان دلالة الأسماء الحسنى على وجه دلالة المطابقة تكون دالة على الذات والصفة فكل اسم من أسماء الله هو علم وصفة لله عز وجل فيدل مطابقة على شيئين أحدهما الذات والآخر الصفة بخلاف اقتصار المصنف على جعله دليلا على الذات فقط وهذا إنما يصلح في حق الأعلام المحضة التي لا تتضمن أوصافا بخلاف أسماء الله عز وجل فأسماء الله تدل على ذاته وصفاته مطابقة وأما دلاله التضمن فدلالتها على كل واحد منهما على حدة فإن الاسم يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها تضمنا وأما الالتزام فهو كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ونمثل ذلك بما, نس بما سبق فنقول إن اسم العليم يدل مطابقة على شيئين هما الذات وصفة العلم وليس على شيء واحد وهو الذات فقط وأما دلالته تضمنا فهو دلالته على كل واحد منهما مفردا فهو يدل على الذات وحدها وعلى الصفة وحدها وأما دلالته التزاما فهو دلالته على صفات أخرى كالحياة والقدرة كما مثلنا نعم إن شاء الله عليك. سؤال ما مثال ذلك الجواب مثال ذلك اسمه تعالى الرحمن الرحيم يدل على ذات المسمى وهو الله عز وجل مطابقة وعلى الصفه المشتق منها وهي الرحمة تضمنا وعلى غيرها من الصفات التي لم تشتق منه منها كالحياة والقدرة التزامة وهكذا سائر أسمائه وذلك بخلاف المخلوق فقد يسمى حكيما وهو جاهل وحكما وهو ظالم وعزيزا وهو دليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي واسدا وحنظله وعلقمه وليس كذلك فسبحان الله وبحمده هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه لما قرر المصنف رحمه الله تعالى دلاله الاسماء الحسنى على ما تقدم اورد سؤالا يتضمن طلب التمثيل لها فقال ما مثال ذلك واجاب عنه باسمه تعالى الرحمن واسمه الرحيم وجعل دلالتهما على ذات الله مطابقه وعلى الصفه تضمنا وعلى الصفات الاخرى التي لم تشتق منها كالحياه والقدره التزاما وعلى ما سبق فان اسم الرحمن والرحيم دالان مطابقه على ذات الله وعلى صفه الرحمه مجموعين ودالان تضمنا على كل واحد منهما بمفرده ودالان التزاما على الصفات الاخرى التي ذكرها المصنف وهكذا سائر اسماء الله عز وجل بخلاف المخلوق فانه قد يكون اثما علما محظى دون وجود الصفه التي وصف بها فقد يسمى حكيما وهو جاهل ويسمى حكما وهو ظالم ويسمى عزيزا وهو دليل وشريفا وهو وضيع وكريما وهو لئيم وصالحا وهو طالح وسعيدا وهو شقي وأسدا وحنظله على القمة وليس كذلك وهذا من نقص المخلوق وكمال الخالق فإن الخالق سبحانه وتعالى من كماله أن أسماءه هي أعلام وأوصاف معا بخلاف المخلوق فقد يسمى باسم هو له علم دون اتصافه بالوصف التي تضمنه كما قال الصنعاني في بيت شهير له تسمى بنور الدين وهو ظلامه وذاك بشمس الدين وهو له كسف فقد يسمى الإنسان بشيء من هذه الأسماء المعظمة وهو على الحقيقة خلاف ذلك بخلاف ربنا سبحانه وتعالى فإنه لا يسمى باسم من الأسماء إلا وهو قد بلغ الكمال من وصفه فسبحان الله بحمده وبحمده كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه وهذا اخر التقرير على هذا الكتاب وبالله التوفيق